وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبدالله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة موسيقى عمر بن كلثوم بنيه لما حضرت عمر بن كلثوم الوفاة وقد أتت عليه خمسون ومئة سنة جمع بنيه فقال يا بني قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من ابائي ولا بد أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت وإني والله ما عيرت أحدا بشيء إلا عيرت بمثله إن كان حقا فحقا وإن كان باطلا فباطلا ومن سب سب فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لكم وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم وامنعوا من ضيم الغريب فرب رجل خير من ألف ورد خير من خلف وإذا حدثتم فعوا وإذا حدثتم فاوجزوا فإن مع الإكثار تكون الأهذار وأشجع القوم العطوف بعد الكرب كما أن أكرم المنايا القتل ولا خير في من لا روية له عند الغضب ولا من إذا عوتب لم يعتب ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره فبكؤه خير من دره وعقوقه خير من بره ولا تتزوجوا في حيكم فإنه يؤدي إلى قبيح البغض عمرو بن كلثوم ابن مالك ابن عتاب أبو الأسود شاعر جاهلي قديم معمر يعد من مشاهير الشعراء لما ارتبط باسمه من أمور عظيمة منها المعلقة ومنها قتله ملك الحيرة وفروسيته وهو شاعر قبيلة تغلب وسيدها وفارسها ينتمي إلى بيت عز وسياده وشعر فأبوه كلثوم كان أفرس العرب وأمه ليلى بنت مهلهل من ربيعه، فارس حرب البسوس وأخوه مره قاتل المنذر بن نعمان وابناه الأسود وعباد سيداني وشاعران ولذلك قال عنه القدماء من قدماء الشعراء واعزهم نفسا وحسبا وأكثرهم امتناعا كانت نشأة عمر في بيت سياده فربي على الانفه والعزي والكرامة وطيب المحتد ما خوله أن يسود قومه صغيرا كما قيل عاش عمر زمنا طويلا وقيل إنه عاش مئة وخمسين عاما ويرجح أنه مات في أواخر القرن السادس للبلاد قد كان عمرو على الوثنية كمعظم الجاهليين ويعد من فحول الشعراء الجاهليين وإن لم يكن في المقدمة ومع ذلك لم يكن مكثرا من قول الشعر نحن في وصية عمرو بن كلثوم أمام رجل مجرب خبر الحياة وعمر طويلة وكان فارسا شجاعا تربى على الأنفة والعزة وقد أخسم إنه لم يعير احدا من قبل إلا كانت النتيجة أن حاول آخر تعييره سواء كان ذلك التعيير امرا حقيقيا أو افتراء وبهتانا لذا فالأمر العام إن من يسب احدا فهو حتما سيتعرض للسب وقد وعى هذا الأمر الشاعر زهير بن أبي سلمى فقال: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتمي، ولكي يسلم الشرف يجب الامتناع عن الشتم، وذلك بصور العرض، أما امتلاء الدور بالناس فهو أمر مرغوب فيه. فيأتي بزيارة الأهل ومودتهم وحسن التعامل معهم أما الوصول إلى الثناء الحسن الجميل فيكون بإكرام الجار لأن به تكون الشهرة الحسنة من النادر أن يتعرض الإنسان للتعدي على حرماته ما دام كثير التعدي على حرمات الآخرين إذا نوى عمر بن كلثوم أن يوصي أبناءه بقوله عليكم أن تحولوا بين أهلكم وظلم ضيوفكم الغرباء عنكم فإن ذلك العار الناتج من ظلم الأهل لضيوفكم الغرباء يقع على عاتقكم ومما أوصى به عمر بن كلثوم بنيه أنه إذا خطبكم شخص ما بكلام فافهموا ما يوجه إليكم من حديث وإن كنتم المتكلمين فالجاوا للاختصار في كلامكم ولا تطيلوا لأن الإطالة تقود إلى لغو الحديث وفارغه وكلما تصور الإنسان أن ما يصيبه من حزن قد بلغ الغاية إلا واكتشف أن هناك ما هو أدهى وأكثر الما وعجائب الدنيا لا تنقضي ولا تكمل والعاقل من لا ينخدع بها وأفضل ميتة للإنسان في ساحة الوغى لأنها ميتة الشجعان والأبطال وهذه الفكرة كثيرة في الشعر العربي فقد قال في ذلك السموؤل وما مات منا سيد حتف فيه ولا طل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل وبعض الناس غير مؤثرين في حياة الآخرين فلا تكونوا مثلهم بل كونوا من الذين ينتظر منه الناس الفضل وينتبهون لأمرهم جعلكم الله من هؤلاء ونجاكم من كل شر ولا تتزوجوا في حيكم فإنه يؤدي إلى قبيح البغض قال المستشرق جولد سيجر إن هذا المثل يدل على عظم كرهية العرب للزواج داخل الحي وهن النزائع للقرائب أي تزوج النزاع للقرائب أي البعيدات استنادا إلى الحديث اغتربوا ولا تضوغ والعرب تعتقد أن أولاد ذوي القرائب تجيء ضعيف نحيفة فعليه من أراد أن يكون نسله قويا نجيبا فليتزوج غريبة كمن أراد أن يحصل على أثمار طيبة أن يطاعمه لجذع من غير شجره وصايا خالدة حكم وقيم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 الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمل